السلام عليكم وحياكم الله جميعا في موقع عالم البودكاست موقع عالم البودكاست من اسمه هو موقع راح يهتم بالجميع ما يتعلق بالبودكاست من تقنية متى طلع البودكاست صار شنو البودكاست الحين بدأ البودكاست عموما في العالم كله بدأ كمدونات صوتية بعد انتشار المدونات في في يمكن بداية الألفينات انتشرت بعض المواقع اللي تنشر بالتدوينات الصوتية واحد ما له خلق إنه يكتب فصار يتكلم وينشرها على المدونة حقته حبة حبة حب، تطورت الفكرة بعد انتشار مدونات الصوتية في ناس او في مبرمجين سووا بعض البرامج بحيث انها تسحب التدوينات الصوتية هذه بس يعني وتخزنها في في ملف معين فتطورت الفكرة برضو شوي الشركات الكبيرة انتبهت أنه في مجال البودكاست هذا بدأ ينتشر ففي شركات استضافة البودكاست في شركات ثانية شافت الموضوع بالشكل هذا وشافت أنه مجال كبير جدا وراح يفيدهم مثل شركة أبل شركة أبل في عام 2006 توقع اه أضافت اه قسم للبودكاست في, في برنامج الآيتونز بمجرد ما أضافتها آبل أعلنت بعد كم شهر إنه في أكثر من مليون بودكاست سجل في في في في في الآي تونز فلاحظوا إقبال كبير من الناس على إما صناعة البودكاست أو حتى إلى الاستماع إلى البودكاست بسبب بسيط الإعلام في العالم كله عموماً كان يقدم من من جهة معينة إلى المتلقي فالجهة هذه هي اللي تتحكم المشاهد أو المتلقي كيف قاعد ااا يتق... وش قاعد يتابع البودكاست عطانا بديل عنهم صار أنا في أي وقت ممكن أبغى أتفرج على التلفزيون ولا أبغى أشوف لي برنامج ولا أبغى أسمع برنامج على الراديو أقدر أستبدلها بودكاست يؤدي نفس الغرض ولكن يعطيني المعلومات اللي أنا أبغىها أو يعطيني خليني أتابع الشغلات اللي فعلا أنا أهتم فيها من هنا كانت أهمية البودكاست ومن هنا بدأت الانتشار الفعلي للبودكاست كان في تقريبا عام 2005 أو 2006 إحنا نتكلم عن مجال جديد مجال بدأ في الغرب قبل خمس سنوات في السعودية تحديدا بدأ تقريبا قبل سنتين إلى ثلاث سنوات أو ممكن أكثر من كده ما ما يعني أنا أذكر أول شيء شوفته شخصيا كان يمكن في عالم في عالم في عام 2008 فا المجال الآن مفتوح تقريبا لو نجمع كل البودكاستات اللي موجودة في في السعودية ما تجيلها ولا يمكن 15 إلى 20 بودكاست آه المجال آه يعني فيه عليه إقبال شديد جدا من من من من المستمعين أو من المشاهدين من الجمهور بشكل عام محتاجين إنه نتوسع أكثر من في, في, في موضوع البودكاست لأنها تكون بودكاستات تقنية أو بودكاستات تناقش مواضيع ممكن نلقى فيه أكثر من بودكاست يناقشها يناقشه أتمنى أن نوصل لمرحلة ممكن نلقى بودكاست لأي موضوع يخطر في بالي. يمكن أبغى كأن أنا شخص يهتم بالسيارات هذا واحد من الشباب كان برضو عنده هذا الفكر فبكل بودكاست يهتم بالسيارات ممكن بودكاست يهتم بالديكور ممكن بودكاست يهتم أي شيء الزراعة أي حاجة، فلِش نكون في بودكاست يخدم جميع التوجهات. أتمنى إنه من هذا الموقع نقدر نوصل إلى هذه المرحلة، نقدر نعطي ال كيف أنك تسوي بودكاست لجميع الأشخاص الراغبين أو اللي عندهم أفكار ممكنها تطبق وممكن أنها تفيد الناس.